وقفنا عند قول الناظم رحمه الله والسبب الذي اضيف الحكم له لعلقة من جهة التعليف له والمانع الوصف الوجود الظاهر منضبطا عرف ما يغاير الحكم مع بقاء مع بقاء حكمة السبب والشرط يأتي حيث حكمه وجب هذا شروع منه في بيان معاني الاحكام الشرعية الوضعيه. عرفنا عرفنا الحكم الشرعي إما تكليفي وإما وضعي، وأن التكليفي هو الذي فيه ابتداء وهو المسمى باللفظ وأنه عند المصنف عند الناظم امتبعا لابن السكي في جمع الجوامع ستة بزيادة قسم خلاف الأولى وقل للنصاب أن خلاف الأولى ليس قسما مستقلا والمشهور والمعتمد أنها خمس، وأما الخطاب الوضعي فقد عرفنا أنه ثمي وضعيا لأن الشارع وضع أي شرع أمورا تتعرف بها الأحكام الشرعية من أسباب وشروط وموانع ويدخل في هذا كما قلنا من قبل سبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرقصة والعزيمة وما يتبعهما ما يتبع هذه من الادا والقضاء والعادة ما الى ذلك لكن هذه الخلطة هي وهي التي عليها جمهور الاصوليين بدأ بتعريف السبب فقال والسبب الذي اضيف الحكم له لعلقة من جهة التعريف له أصل التعريف في جمع الجوامع قال والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره ففي جمع الجوامع عرف تعريفا أراد به أن ينص على ارتباط السبب بما ينتج عنه من حكم وأن هذا الارتباط فيه على مذهب الأشاعرة خلاف لما في مذهب المعتدل فنبين هذا إن شاء الله تعالى ولكن الذي يتعلق به النظر في مثل هذه المسائل أن نعرف السبب أولا اللغة والصلاحا وأن نبين أنواعه ثم نعرج علم في التعريف من ملاحظات قال الزركشي رحمه الله تعالى السبب وهو لغة عبارة عبارة عن ما يحصل الحكم عنده لابد أي لأنه ليس بمؤثر في الوجود بل وسيلة إليه فالحبل مثلا متوصل به إلى إخراج الماء من البئر وليس المؤثر في الإخراج وليس المؤثرة في الإخراج وإنما المؤثر حركة المستقل الماء يعني إذا كنا السبب ما يتوصل به إلى غيره حيث معنى اللغة ما يتوصل به إلى غيره ومنه الحبل ولهذا قال تعالى فليمدد بسبب الى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهبن كيدوه ما يغير أي بسبب الى السماء وفسر السبب بأنه يحصل الحكم عنده لا به لأنه ليس بمؤثر في الوجود بل وسيلة إليه هذا التعبير شائع جدا عند الأشاعرة يحصل الحكم عند الأسواب لا به ويقولون من يقول بالطبع أو بالعل كفر عند أهل الملة يريدون الرد على المعتزلة والفلاسفة فهؤلاء يقولون بأن تأثير الأسباب تأثير ذاتي مؤثرة بذاتها والفلاسفة أيضا ولذلك لا تتفلف المسدبات على الأسباب ولذلك أيضا ينكرون المعجزات والخوارق وكرامات الأولياء ونحو ذلك لأنها تكون خارجة عن مقتضى العادة الأشعر قبلهم مقابلة كاملة ونفوا تأثير الأسباب مطلقا وقالوا إنه يحصل الحكم عند السبب لا به فإذا شربت الماء فإن الرية يحصل عند نزول الماء في الحلق وليس به ليس في الماء خاصية ذاتية تروي من انظمة ولا في الطعام خاصية تشبع وإذا ألقيت ألقيت حجرا على دجاج فإن الكثرة يحصل عند مقابلتي أو عند التقاء هذا الحجر بالدجاج وليس به كذلك أيضا النار يحصل الإحراق عندها لا به وهكذا يعني أطرد الباقي كل ما هو سبب وهذه يعني مكابرة للعقل مكابرة للشرع وإنكار لما فطر الله عز وجل الخلق عليه وإذا أردنا أن نرد باطلا فلا يصح أن نرده بباطل مثله ومناقضة تامة فيها مكابرة للعقول وللشرائع لكن هذا الامر موجود عندهم مضطرد عندما يردون على المعتذلة أو يردون على بعض اهل البدع فانك تراهم في النقيض المقابل تماما وكثيرا ما يكون الحق هو الوسط بين هذين الطرفين فاشكالية ان تنكر الأسباب تنكر تأثير الاسباب مطلقا ليس فيها قصية ذاتية هذا أمر لا يعقل وإنما الذي عليه هذا السنة أن الأسباب لها تأثير لكن أثيرها بإذن الله تعالى هو الذي أودع في هذه القصية وليس مؤثرة بذاتها جعلها الله تعالى مؤثرة وقد يتخلف المسبب كما في قصة إبراهيم عليه السلام فالنار لم تحرقه فيتخلف هذا بإذن الله لأنه إنما ينتز المسبب بإذن الله عز وجل التأثير ليس ذاتيا ليس أمرا لا يتخلف وإنما هو مؤثر بإذن الله وقد يتخلف أيضا بإذن الله تعالى وهذا هو الفصل في تلك المسألة فعبارة أنه يحصل الحكم عنده لا به طبعا الحكم هنا المراد به عندما نعرف معنى بالصلاحي نقول يحصل الحكم اللي هو ايه التكليفي لانها علامات تتعرف بها احكام التكليف فيحصل الحكم التكليفي عندها لا بها يعني مثلا وجوب صلاة الظهر حصلك عند زوال الشمس يبقى فين الحكم الوضعي زوال الشمس سبب لحكم تكليفي وهو وجوب صلاة الظهر هكذا المانع مثلا الحيض عرف الحكم عنده على طريقته وهو حرمة الصلاة والصيام على المرأة الحائض هكذا يفهم هذا الكلام قالوا في الشرع قال الأكثرون هو الوصف الظاهر المنضبط يعني هذاني هذا تعريف مشهور عند الآمد وغيره وهو خلاف ما ذكره ابن السبك في جمع الجوامع وهناك تعليف ثالث كما ستعلم قال في الشرعي قال الأكثرون وهو هو, هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع على كونه معرفا للحكم الشرعي الوصف الظاهر المنضبط إذن لابد أن يكون وصفا ظاهرة منضبطا يعني لا يصح أن يعلق الحكم الشرعي على سبب خفي لابد ان يكون ظاهرا وان يكون منضبطا بل استموا على كونه معرفا للحكم الشرعي كجعل دلوك الشمس معرفا لهزوك الصلاة فاذا مثلا قلنا ما ما العلة في انتقاض الوضوء من النائم او ما السبب العلة هنا بمعنى واحد ما سبب انتقاض الوضوء من النائم هو النوم النوم مظنة الحدث لا يمكن أن تعلقه بالحدث يعني بعض العلماء جعلوا النوم نفسه حدثا وهذه طريقة لا أشكال فيها يعني طريقة معتبرة ولكن طريقة ثانية أن النوم مظنة الحدث يبقى الحكم معلق بإيه بالنوم وليس بالحدث لأنه غير منضبط وغير مباهر ولا تستطيع أن تميزه من النائم كذلك السفر هو سبب القصر هو سبب القصر وسائر نفص السفر وليست المشقة المشقة ليست وصفا ظاهرا منضبطا المشقة تتفاوت وليست ظاهرة تختلف باختلاف الناس والأحوال والفصول وكذا وكذا إنما السفر في نفسه شيء منضبط يعني اختلف يختلف أحد لأن هذا سفر خرج وبرز عن البلد هذا سفر يمكن أن تعلق به الأحكام. فمتى سافر الإنسان جاز له الفطر والقصر ومسح ثلاثة أيام والجمع <تصفيق> ونحو ذلك من الرخص. رخص نابور. ارجع ولا يرجع. إذا السفر هو الذي يعلق به الحكم. لأنه وصف ظاهر منضبط لا تقول المشقة مشقة قد تكون حكمة لكنها ليست مضطردة معك لأنها ستتخلف ستخلف الحكم عنها في مواضع ويوجد الحكم بدونها في مواضع. فيقال وقيل هو الموجب لا لذاته. طبعا لا لذاته اللي يرد على المعترض. وهذا لا الأشكال فيه أن يكون موجب لا لذاته هذا تعريف يرضى به أن السن لأنه موجب من الذي جعله موجبا الله عز وجل والموجب لا لذاته ولكن بجعل الشارع إياه موجبا وهو اختيار الغزالي الغزالي مع كونه من الأشاعرة لكنه هنا ذهب إلى أن السبب موجب هم موجب ومقوله معرف علامة يحصل الحكم عنده لا به لا يقولون فيه موجب الغزالي رحمه الله قال موجب لا لذاته وأنت إذا قلت موجب لا لذاته اتعتى عن طريقة المعتزلة والفلاسف وهو ما الذي جعله مجبا الشرع بجعل الشارع إياه مجبا وهو اختيار الغزال وحاول الإمام الرازي تزيفه وقيل هو الموجب لذاته هذا قول المعتزل قول باطل كما كما هو معلوم قال ثم السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك للصلاة رؤية الهلال في رمضان لوجود الصوم وكنصاب للزكاة. يعني كلما وجد وجد الحكم. كل, كل يوم كلما زالت الشمس وجب الصلاة الظهر وكلما غربت وجب الصلاة المغرب وكلما غربت الشمس أفتر الصائم. كلما رأينا الهلال من رمضان وجب الصوم. وهكذا هذا تكرر الحكم بتكرره يعني ليس مرة واحدة في العمر وإنما كلما وجد السبب وجد الحكم. كذلك النصاب للزكاة. إذا وجد النصاب وجبت الزكاة ذهب النصاب مثلا نقص وعاد المال مرة أخرى إلى النصاب وجبت الزكاة بشرط حوالان الحوت وها كذا وإلى ما لا يتكرر بتكرره كوجوب معرفة الله تعالى عند تكرر الأدلة الدالة على وجوده ووجوب الحج عند تكرر الاستطاعة عند من يجعلها سببا وقصب ابن الحاج بالسبب إلى وقصي كالزوال فإنه معرف لوقت الظهر وإلى معنوي كالإشكار فإنه معرف لتحليم الخمر والملك فإنه جعل سببا لإباحة الانتفاع يبقى الشباب قد يكون شيئا موقكا بوقت كالزوال والغروب ورؤية الهلال إلى آخره أو يكون أمرا معنويا لا يتعلق بالأوقاس والأزمين وإنما يتعلق بإيه؟ بأمور معنوية مثل الإشكار علة علة للتحريم تحريم هذا الشراب المسكر وعلة لوجوب الحد وهكذا قال ويطلق السبب في لسان حملة الشرع على أمور هذه مهمة يطلق السبب في لسان حملة الشرع لسان حملة الشرع يعني يعني ايه بقى يعني استلاحا وليس شرعا السبب استلاحا وكانهم قبل يعرفوا في الشرع في وصف الظاهر المضبط الذي دل السمع على كونه معرفا من حكم الشرع هذا تعريف شرع، لكن المراد هنا في الاصطلاح يطلق في اصطلاح العلماء في اصطلاح حملة الشرع في اصطلاح المتشرعة عرفنا من قبل الفرق بين تعريف الشيء شرعا وتعريفه اصطلاحا قال يطلق على امور احدها ما يقابل المباشرة هنا قول الفقهاء اذا اجتمع السبب والمباشرة غلب المباشرة كحفر البئر مع التربية ما معنى حفر البئر مع التردية شخص حفر بئرا وشخص دفع آخر في البئر فمات من اللي يضمن الذي حفر ولا الذي دفعه ورداه الذي باشر الدفع وليس الذي حفر الا اذا لم نستطع تضمين الأداف المباشر فإننا نضمن السبب كالأسد من ألقى طفلا أو ألقى شخصا أمام أسد فأكله الأسد هل تضمن الأسد إزاي فمن الذي يتحمل من المباشر مباشر الأسد لكن من السبب هذا الذي ألقاه وهو الذي يضمن ما يقابل المباشرة ومنه قول الفقهاء إذا اجتمع السبب والمباشرة تغلب المباشرة الثاني مطلقات السبب علة العلة علة العلة كالرمي يسمى سببا للقتل الرمي رمي مثلا بالبندقية أو بالرصاص أو الحجر أو نحو ذلك هو سبب للقتل لكنه في الحقيقة علة للإصابة والإصابة هي علة القتل وهو أعني الرمي علة للإصابة والإصابة علة ذهوق الروح الذي هو القتل فالرمي في حقيقة الامر علة العل يعني مش الرمي هو الذي وقعت به مباشرة به مباشرة وقعت به مباشرة القتل لكني رميت فاصابر المرمي اصاب الشيء المرمي او رميت به الشق فمات فكانت الاصابة هي العل الحقيقي يطلق على ايه علة العل كالرمي. الثالث العلة بدون شرطها إن بدون شرط يعني السبب مثلاً بدون الشرط هذا معنى السبب كالنصاب بدون الحول النصاب بدون الحول هذا شرط ولا سبب لوجوب الزكاة سبب وجوب الزكاة النصاب ملك النصاب شرط وجوب الزكاة حوالان الحول فيطلق على السبب من غير شرطه علة او سبب ولابد من فهم الفرق بين الشرط والسبب فهم يقولون في تعريف السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته طبعا لذاته ليس على وفق معتدلة لا لذاته يعني بقطع النظر عن أمر آخر كوجود مانع أو فوات شرط أو نحو ذلك يعني هو في ذاته بغض النظر عن وجود موانع وانتفاء شروط لأن الشيء لا يزد إلا بوجود شروطي وانتفاء موانعي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم الشرط ما يلزم من وجوده ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم المانع ما يلزم من عدمه الوجود ولا يلزم من وجوده ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود شرعة إيه؟ شرط عكس المانع ما يلزون من عدمه العدم ولا يلزون من وجوده وجود ولا عدم فحولان الحوف شرط لوجوب الزكاة ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة فيطلق على ملك النصاب فقط سبب الرابع طبعا هذا في مقابل اطلاف الرابع اللي هو العلة المركبة العلة الشرعية المركبة من وجود السبب مع وجود الشرط مع انتفاء الموارد وهذا اطلاق اخر يعني ان تقول انظروا الى الامر مركبا دخل وقت الظهر زالت الشمس لم يكن هناك مانع من حيض او نفاس او نحو ذلك فهذا يعني النظر المركب الى هذه الاجزاء مجتمعة يقال فيه ايه هذه الاشياء مجتمع وجود السبب والنفاء المانع ووجود الشروط يقال فيه سبب وهي العلة الشرعية قال العلة الرابع العلة الشرعية وهي المجموع المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل يسمى سببا ولا شك أن العلة العقلية موجبة لوجود معلولها كما عرف من الكسر للانكسار وسائر الأفعال مع الانفعالات بخلاف الأسباب فإنه لا يلزه من وجوده وجود مسبباته ثم ذكر الزركش مسالة مخيدة وهي قال صار جمهور الحنفية إلى أن للأحكام أسبابا تضاف إليها والموجب في الحقيقة والشارع لها هو الله تعالى دون الأسباب إذ الإجابة للشارع دون غيره إذن هذا السبب يضاف إليه الحكم والسبب الذي أضيف الحكم له شوف السيوط قال هذا وأيضا في جمع الجمع لكنه قال من جهة التعريف إضافة تعريفية وليس له تأثير الحنفية لم يقولوا هذا الحنفية قولهم المذكور هنا كقول أهل السنة لأنهم يقولون للأحكام أثباد تضاف إليها ما ليس من جهة التعريف وإنما تضاف إليها يعني مثل ما قال الغزالي تضاف إليها ولكنها مجبة لا لذاتها وإنما بإجاب الشارع لها ونقلوا عن جمهور الأشعرية التفصيل بين العبادات وغيرها فالعبادات لا يضاف وجوبها إلا إلى الله وخطابه إنها أمور, أمور تعبدي يعني لأنها واجبت لله على الخلوص فيضاف إلى إيجابه والعقوبات وحقوق العباد أسباب يضاف وجوبها إليه لأنها حاصلة بكسب العبد وعلى هذا جوازوا إضافة العبادات المالية إلى الأسباب أيضا وفي المثالة قول ثالث وهو إنكار الأسباب أصلا وقال الحكم في المنصوص عليه ثابت بظاهر النص وفي غيره بالوصف المجعول علا ويكون ذلك أمارة لثبوت حكم شرعي بإيجابه تعالى أمار يعني علامة وليس مؤثرا نعم لا أقصد الأسباب الشرعية مش الكسل والانكثار هذه أسباب عادية جعلها الله تعالى أسفل نكلم هناك أسباب الشرعية بجعل الله إيها مؤثرة شرعا أو عادة أو أقلا يعني بحسب القسم قالوا لأن الموجب للأحكام والشارع لها هو الله تعالى وفي إضافة الإيجاب إلى غيره أو الأسباب قطعه عنه وذلك لا يدوث طبعا هذا بعيد جدا نعم الموجب هو الله فإذا أضفنا إلى السبب ليس لأن السبب موجب بذاته ولكن جعله الله تعالى موجبا ليس في هذا فناطي يعني إذا في هذا إضافة الحكم لغير الله عبد وجل ولكن قال لكنه يقال حصل ببعض الأوصاف أمارة على حكم الفرق كان يكون على حكم الشرع يعني. فيقال لها أسباب أو علل موجبة مجازا لظهور الأحكام عندها وده المشهر المذهب الأشاعر وعليه مشا في جمع الجواب لأنه قال إيه من جهة التعريف له قيل والتحقيق قال الزبالكاش والتحقيق أن الخلاف لفظي للإجماع على أن الموجب في الحقيقة هو الله تعالى لا غير وعلى أن هذه الأسباب معرفات لحكم الله لا موجبة بذاتها فلم يبقى الخلاف إلا في اللفظ طبعا هذا ضعيف لا لها خلفي عقدي يعني قلت إن الصلاح أنها يبقى للخلاف في اللفظ جميعنا متفقون على أن هذه أسباب لكن قد يطلق عليها معرفة أو أمارة وقد يطلق عليها مؤثرة ونتبق جميعا على ان الموجب حقيقة هو الله عز وجل ولكن هذا الكلام ليس حقيقة او ليس كلاما متجها عندما تنظر في الخلاف العقدي بين المعتزلة والاشعرة واهل السن قال الزركاشي قلت اتفق الاشعرية على انه ليس السبب موجبا للحكم لذاته او لصفة ذاته يعني مثل ما قالوا في التحسين والتقبيح ايضا ليس هناك اوصاف ذاتية تجعل الشيء حسنا او قبيحا وإنما هو حسن أو قبيح بماذا بجعل الشرعي إياه عسنا أو قبيحا وردنا عليهم فيما مضى قال بل المراد منه إما المعرف وعليه الأكثرون مراد من السبب عند الأشاعر إما المعرف وعليه الأكثرون وعليه مشى في جمع الجواب من جهة التعريف له إبقى هو مشى على إيه معرف أماره وإما الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية ولكن بجعل الشرعي إياه موجبا وهو اختيار الغزالي مستير الغزالي هم الآن يردونه إلى كلام الأشاعر ويجعلونه قولا ثانيا في مذهبه يعني وليس لذاته ولا لصفة ذاتي ولكن بجعل الشارع إياه سببا وصارت المعتزلة للقول بالتأثير وينبني الخلاف على أنه يعقل تأثير من غير أن يكون المؤثر مؤثرا بذاته أو بصفة قائمة به أو لا يعقل ذلك يعني هل يصح أن يكون شيء مؤثرا؟ من غير أن يكون التأثير لذاته أو لصفة ذاتية موجودة فيه أو أنه لا يمكن أن يكون مؤثرا إلا لذاته أو لصفة ذاتية فيه وعليه يبنى كون العبد موجدا لفعل نفسه بإقدار الله تعالى أو خلقه له ما يقتضي تأثيره في الفعل من غير أن يكون العبد مؤثرا بذاته أو لصفة ذاتية فأصحابنا يعني بذلك الأشاعرة ينكرون ذلك ويقولون الصادر عنه فعل الله والمعتزلة لا يوجد إذا مسألة لها مدخل في باب القدر في باب خلق أفعال العباد في مسألة الكسب مثلا عند الشاعرة متعقل حقيقة الكسب وقولهم في ذلك فالمسألة لها أثر عقدي كبير في الخلاف وأما في الأصول فقد يقال أنه لا يبني عليها عمل فيما يتعلق الأصول الفرق لا سيما إذا دخلت إلى باب القياس وتكلموا في العلة فإنه لا يكاد يلمح خلاف عملي بين الفرق المختلفة في المسائل للأصولي وقال المرجاوي رحمه الله تعالى في التحبيل السبب وهو لغة ما يتوصل أو ما توصل به إلى غيره كالطريق ونحوهم فالطريق سبب يوصل الى غايه والحبل يوصل الى ما مددته اليه قال الجوهري سبب الحبل انما قال تعالى فيمتد بسبب للسماء سببا الحبل وكل شيء يتوصل به الى غيره قال في المصطلح السبب الحبل وهو ما يتوصل به الى الاستعلاء ثم استعيره لكل شيء يتوصل به الى قبل من الامور يعني هو الاصل انه يتوصل به الى شيء عالم ولا استعمال القرآن الكريم فليمدد بسبب الى السماء يعني الى الجات العلو لكنه بعد ذلك صار لكل ما يتوصل به الى امر من الامور عال او غير عال تستعير، فيكون استعماله بغير ما يتوصل به الى العلو على كلام المصباح مجازا وليس حقيقة فقيل هذا سبب وهذا مسبب عن هذا وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن علمه العدم لذاته فيوجد الحكم عنده لا به كلام المرداوي اكون ما له من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فيوجد الحكم عنده لا به. هل في هذا إشكال نقول لذاته ورجاله عنده لا به هم ما فيش تنافي لأن قوله لذاته بق... أي بقطع النظر عن وجود مانع أو فوات شرط لما عنده لبيه للقضية التي كنا نتكلم فيها هل ليس في الأسباب هل نقول ليس في الأسباب ليس في الأسباب صفات ذاتية وليس مجيبة بذاتها أو أن فيها صفات ذاتية أو مجيبة بذاتها وأن الله تعالى جعلها مجيبة يعني هذا الخلاف الذي ذكرناه هنا يثبت عليه قوله بيوجد الحكم أي الشرع عنده نبي قال الشور هذا الحد في كتب كثير من الأصوليين فالاول احتراز من الشرط اللي هو ايه ايه الاول هذا من وجود الوجود لانه لا يلزم من وجود الوجود الشرط لا يلزم من وجود الوجود لكن يلزم من عدمه العدم لانك تقول مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة هل إذا وجد الطهارة وجد الصلاة صحيحة لا إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة والثاني احتراس من المانع لو ينذج من عدم العدم لأن المانع يلزم من وجوده العدم وليس من عدم العدم كالحيض يلزم من وجوده عدم وجود الصلاة أو حرمة الصلاة ولا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم لا احتراز من المنع لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم والثالث احتراز مما لو قارن السبب لو لذاته, لذاته عندنا ثالثة القيود ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم لذاته ما يلزم من وجود الوجود احترزنا من الشرط ومن عدم العدم احترزنا من المنع لذاته. لذاته قال يقول لذاته احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود المانع فهنا لا تقول ليس سببا لان تبدو سبب ما يلزم من وجود الوجود من عدمه العدم عندي نصاب ولم يجب على مالكي إفراج الزكاة فأليس أني نصابه سببا نقول لا لان عدم الوجوب هنا إما لفوات شر وعدم محاولان الحول أو لوجود مانع كالدين مثلا الدين يمنع من وجوب الزكاة فهذا أمر ليس يعني انتهى الحكم لا لأن السبب غير موجود ولكن لأن هناك شيئا خارجا عن ما هي السبب قال كالنصاب قبل تمام الحول أو مع وجود الدين فإنه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته بل لأمر خارج عنه وانتفاء الشرط ووجود المانع فالتقييد بكون ذلك لذاته للاستغهار على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب لفقد شرف أو مانع لفتر شرف أو مانع, شرف أو مانع. مانع عطف على إيه لفقد شرط او مانع عطف على ايه عطف على ايه يا هي هاي جملة قدامكم ايه لفقد شرط او مانع ما تلفوشوا الدور ايه يا عم الله يكرمك من غير فالسافة تقول لي مفعود فاعل عطف على فقد ولا عطف على شرط يبقى دولش تقول لي فاعل بقى لفقد شرط او لمانع ها لو عطى شرط تبقى مصيبه يبقى الفقد بانك بيقول لفقد شرط او مانع اي لمانع مانع يبقى عطى على ايه فقد لفقد شرط او لمانع وليس لفقد مانع لفقد المانع ده مطلوب اصلا خلاص طيب لفقد شرط او مانع كان نسابق قبل الحول ان صاب قبل الحول ما الذي فقد شرط ايه اللي الشرط اللي فقد ولا نلحول وان فيه سبب الإرض ابن مثلا أو أب بنو أو أبوه أو نحو ذلك ولكنه قاتل أو رقيب في مانع ولا لا يبقى الساب موجود كان ينبغي أن يترتب معه الحكم لأنه ابن يارث الابن يارث متى كان ابنا فإنه يارث لكن اختلاف الدين مثلا رب وقتل واختلاف دين موانع موجودة تمنع من كونه وارثا وعلى ما لو وجد المسبب مع فقدان السبب لكن لا لكن لوجود سبب آخر <تصفيق> كالردة المقتضية للقتل إذا فقدت هل يفقد القتل؟ لا لا يباح قتل امرئ المسلم إلا بإحباس ذاته ممكن يكون في شغل الرد سيب الزاني او التارك او النفس بالنفس خلاص التارك لدينه المرتد المفارق للجماعة انتفت هذه الاشياء لكن عندنا ايه قتل عندنا زنة مع احسان فيوجد القتل اذا فقدت ووجد قتل يوجد القصاص او زنة محصن فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته بل لمعنى خارج كما تقدم اذا علم ذلك وعاوز عاوز يشرح بها بعد كده عنده الأبي قضية فهمتم الآن بقضية لذاته احتراز عما إيه إذا فقد شرط أو وزد ماله قال إذا علم ذلك فالسبب هو الذي يضاف إليه الحكم هو الذي يضاف إليه الحكم يعني ليس نكم مرسلا كده واجب من غير سبب أو حرم من غير سبب وإنما مضاف إلى شيء وجبت الظهر لماذا لدروك الشمس واجب الصيام لماذا لرؤية الهلاك؟ وجب القتل لماذا لوجود قتل؟ وجب الزنا أحد الزنا للزنا وهكذا يبقى فيه شيء يضاف إليه الحكم هل هي إضافة تأثير ولا إضافة تعريف؟ هنا الخلاف. جمع الجماهير يمشي على النائف. السبب الذي أضيف الحكم له يعني إليه ل لعلقة يعني لتعلق كما قال في جمع الجماهير في تعلق في علاقة بينهم. العلاقة دي من أي جهة من جهة التعريف له وليس من جهة التأثير من جهة التعريف يعني يعرف أما هو أمارة لوجود الحكم وليس مؤثرة قال فالسبب هو الذي يضاف إليه الحكم طبعا كلمة يضاف إليه الحكم دلاته مش معروف من أي جهة كلام مجمل هو يضاف إليه حكم يحتمل أن تكون الإضافة تعريفية والإضافة للتأثير هو كلام مجمل حتى الآن قالك كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا يبقى جعل الذنا عله ليه, ليه الذنا عله من هذه الايه من أين تفهموا هذا ترتيب الحكم بالف وتسريعه على مشتق فين المشتق الزانية والزانيه والزاني اي الذي زنى والتي التي ذات والذي زنى الزانيه والذاني فترتيب الحكم على المشتق يؤذنه بعليتي ما منه الاشتقاق يبقى إيه العلة بقى هنا ما منه الاشتقاق الزاني مشتق من الزنة الزانية مشتق من الزنة يبقى ما منه الاشتقاق هو المصدر يعني الأصل الحدث الزنة هو علته وجوب الحد إذ لله قال إذن الله تعالى في دلوك شمس حمان أحدهما كون الدلوك سببا والاخر وجوب الصلاة عندهم الاول وضعي والثاني تكليفي او dando حكم غير Canvas الاول وضعي والثاني تكليفي دلوك الشمس سبب ده حكم ايه؟ وضعي واجبت صلاة الظهر عند دلوك الشمس او بدلوك الشمس او لدلوك الشمس حسب بقى عند او بي الانسلاس هتقول ايه بقى حكم تكليفي انه وجوب الصلاة يعني. وكذلك لله تعالى في الزاني حكمان: أحدهم وجوب الرجم والثاني كون الزنا سببا ولا شك أن الأسباب معرفات إذن الممكنات مستندات إلى الله تعالى اتباءا عند أهل الحق وبين المعرف الذي هو السبب والحكم الذي نيط به ارتباط ظاهر فالإضافة إليه واضحة كلامه هنا مجمل لكنه لما قال عنده لابه دل على أنه يوافق أشاعر في مذاب إليه كلمة لا شك أن الأسباب معرفات هذه محتمل أنك تفسرها بموافق ماذا بأهل السنة أليست مؤثرة بذاته تقول ليست مؤثرة بذاته لكن هو صرح بالمثل المتن بإيه يوجد الحكم عنده لابه هذه موافقة للأشاعر وأما عندما يجعل الوصف مؤثرا بذاته فلا خفاء عنده إذ الأثر يضاثنا المؤثر قطعا فهو الآن يرد على من يقول أن المؤثر بذاته ولم يذكر قول من قال أنها مؤثرة بجعل الله تعالى إياها مؤثرة ثم قال السعير شرعا لمعان مثل ما ذكر الزركشي الأربعة المعاني التي ذكرها الزركشي، وذكر أيضا تقسيم وقتي كالزوال للظهر معنوي ومن كلام ذكرناه ايضا من كلام الزركاشي وبهذا نكون قد اتينا على ما يتعلق بالسبب نرجع الى عبارة جمع الجوانج قال والسبب الذي اضيف الحكم له لعلقة من جهة التعريف له يعني ان السبب ما يضاف اليه الحكم الاشهر من ذلك والتعريف الذي ذكرناه ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم لذاته وايضا من التعريف التي قيلت في هذا الوصف الظاهر المنضبط مثل مقالة الامدي نعم <تصفيق> عند أشعار مضطرب العبارة دي موجودة عندهم في كل موضع كان فيه سبب ماشي لا يظهر ان هو بيفرد فنظرنا وماشي وهم يعني يقع بكلامهم موافقة للموجود في مذهب بالاشعار يعني يوافقونهم ينقلون عنهم ويوافقونهم المرداوي وابن النجار نقلوا نقولا مطولة في مسائل الصفات وإثبات الكلام لله عز وجل ونقلوا كلام أهل السنة ومع ذلك تجد في كلام بعض ما يوافق الأشاعر لأن النقل قلت من قبل هذه المسألة لما قلنا نقرأ في شرح الكوكب كونك تنقل من كتب كل ما أو أغلب من تنقل عنه من تنقل عنه على طريقة الأشاعر ويقرر الكلام على طريقة الأشاعر وأن تناقل يجعلك تقع من حيث لا تدري أحيانا في موافقته ستحتاج إلى تيقف كبير وهذا أولى من أن نقول أنهم وفقوا الأشعار إذا وفقوا همهم ويرد عليهم طيب ماذا بالح... يعني بعض الناس يأخذ الكلام ده دولك أهو حنبيلا يوافقون الأشعار بيرد عليهم و... وبينهم وبين الأشعار يعني خلافات محتدم فليس من الإنصاف أن كلهم أشعار ومن الضرب ليس من الإنصاف أن, ت... أن تكادر وتقول لا وافقوا وفقوش الأشعار خالص لا تقع موافقات ولكن هذه الموافقات لها أسباب منها النقص الكثير من غير تحرير في بعض الأحيان ومنها التأثر ومنها أن يكون عند المتكلم نفسه خلط في بعض المسائل يعني ليس على السنة في كل مسائل يعني إذا وضحت ظهر عنده وافق وإن لم يضر عنده خالف وهكذا تجد يعني أسبابا كثيرة لمثل هذه الأمور نعم قال ما يضاف الحكم له اي اليه تمام تمام عبر اليه قال من جهة التعليق للتعلق اي تعلق الحكم به ما اضيف الحكم له لعلقه اي تعلق الحكم به هذا التعلق فما اضيف الحكم اليه لتعلق الحكم به اي بالسبب من أي ديه التعلق قال من جهه التعريف اي من حيث انه معرف يعني لما قالوا من حيث انه معرف ارادوا اخراج حيثيه انه ايه مؤثر معرف أي ليس مؤثر ليس موجبا لذاته أو لصفة ذاتي فاحترزوا عن قول المعتزلة والفلاسفة ومن إليهم قالوا إنه تعلق الحكم بالسبب من جهة التعريف إلى من جهة التأثير فليس في الأسباب أوصاف ذاتية ولا هي مجبة لذاته قال الغزال إنه موجب لا لذاته كما سمعت ولا لصفة ذاتية ولكن بجعل الشارع إياه مجبن قال السيوطي وهو مراد صاحب جمع الجوامع بقوله أو غيره أراد بي صحة التعريف على المذهبي يعني جمع الجوامع قال السبب يضاف الحكم إليه للتعلق للتعلق به للتعلق. للتعلق الحكم به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره أو من حيث إنه معرف للحكم أو غيره يعني او غير معرف للحكم معرفن الحكم او غيره معرف للحكم يبقى غير معطوف على ايه معرف الحاجه ان معرف او غير معرف واراد بقول غير معرف ان يدخل قوله الغزالي موجب يعني موجب لا لذلك قال وحذفته السيوطي حذف هذا ما انشأه غيره تغييرات السيوطي في البيت في التعريف قال صاحب جمل جمل لما زاد او غيره أراد أن يدخل تعريف الغزالي لأن الغزالي قال موجب لا لذاته هو بقوله معرف أصلا مش موجب سمعت أن الجركشي قال أن الأشعار اختلفوا على قولين قال أنه موجب لا لذاته وهو قول الغزالي وقول الثاني وقول الأكثرين إنه معرف فقط ما تقولش بي موجب أصلا قال وحذفته من النظم اكتفاءا به على مذهب الأكثرين لا سيما وقد قيل إن قول الغزالي لا يخالف مذهبهم من حيث المعنى كما قال الزركشي يعني لأن مراده أن الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع وإنما نصب للإستلال به على الحكم لعسر معرفته لا سيما بعد انقطاع الوحي كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم عنده نبيب أهمي باسمه طيب هذا قصور في الحقيقة من السيوط يعني قوله أني حلفت اكتفاءا به على مذب الأكترين صاحب أنت لا تقلب كدابا اكتداءا كأنك تكتفي هذا لو كنت تؤلف كتابا مستقل لكن أنت تنظم جمع الجوامع وصاحب جمع الجوامع رأى أن يذكر هذا وزاد في التعريف أو غيره عشان يذكر القول الغزالي فكونك تقول الأكتف بماذا بالأكترين ولأنه أيضا قيل أنه ما فيش خلاف في الحقيقة بينه وبين الأكترين لا هذا في نظر كان ينبغي أن يزيد في التعريف ما يدل على إدخال قول الغزالي رحمه الله ثم تكلم على الشرق فقال على المانع والمانع الوصف الوجود الظاهر منضبطا عرف ما يغاير عندي نقل عن العطار وفي المانع قال الوصف الوجودي عشان احترج من الايه من العدم فقال العطار رحمه الله على قول المحلي قال المحلي قال وما عرف المصنف به السبب هنا مبين لخاصته وما عرفه به في شرح المختصر كالآمدي من الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم مبين لمفهومه يعني يقول اختلاف اعتبارات لكن لا فرق في المعنى بين أن تقول الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم وبين أن تقول الوصف الذي أضيف الحكم له من جهة التعريف أو غيره كما قال في جمع الجواب قال هو القيد الأخير للإحتراز عن المانع ولم يقيد الوصف بالوجودي كما في المانع لم يقيد الوصف بالوجودي إنما في المانع قال الوصف الوجودي الظاهر هذا قبل أن ننتقل تعريف المانع لماذا لم يكن في السبب وصف وجودي أو ما أسمى الوجودي الذي يضاف الحكم إليه قال ما وهذه تشمل الوجود والعدم فلماذا لم يقيد؟ قال لأن العلة قد تكون عدمية العلة قد تكون عدمية مثال ذلك أن تقول لا يصح تصرف الصبي لعدم البلوغ لا يصح تصرف السفيه لعدم الرشد لا يصح تصرف المجنون لعدم العقل فأنت بتعالي البيت دلوقتي بعل عدمين طبعا العدم هنا ليس مطلقا بل هو عدم النضاف العدم المطلق لا يعلل به لكن تبدو ما قلتش لعدم اسكفت قلت لعدم عقل لعدم رشد لعدم بلوغ فمن هنا لم يقيده لكن كلام العطار فيه يعني مبحث قال لم يقيد الوصف بالوجودي اي كام في المانع وقد يطلب الفرق بينهما من حيث المعنى حيث اعتبر ذلك القيد في, القيد في المانع دون السبب اقول اتركزوا معي بعضا عشان هو بيقول ان المسألة دي صعبة وسأل عليها اهل المشرق والمغرب ما عزوش يجيبوا فرق تركزوا معي قال اقول لعل الفرق ان المانع في حد ذاته قوي لانه رافع للحكم فاعتبر في مفهومه الوجود ليظهر تأثيره بعد العقاد السبب المستلد من الحكم. وأما السبب فهو معرف وعلامة وكثيرا ما تكون العلامة عدمية فمن حاجة هم ايه اللي فاهمينه المانع أقرب من السبب ليه المانع يمنع وجود المسبب مع وجود المقتضي فيه مقتضي اللي هو السبب ومع ذلك لم يوجد المسبب فانت هذا حاجة قوية جدا لأنها على خلاف الأصل <تصفيق> وجدت العلة ووجد المقتضي وتخلف المقتضى ليه للمانع يبقى لابد يكون المانع قويا جدا فلابد أن يكون وجوديا إنما السبب على طريقة الأشاعرة معرفة وكثيرا ما تتفلف الأشاعر عن المعرفات والأمرات ومالوش تأثير أصلا لا لذات ولا لصفة ذاتية فهو ضعيف من هذه الحيثي <تصفيق> قال ليظهر تأثيره قال وكثيرا ما تكون علامة عالمية كعدم الشمس لوجود الليل مثلا ومما يناسب, يناسب أن يذكرها هنا ما قاله العلامة الشيخ يحيى الشاوي في حاشيته على شرح العارب السنوسي لصغراه قال حصلت ليه منذ أزمنة حصلت ليه منذ أزمنة هنا وقفة في أن الحكم لا يوجد إلا بمجموع سببه أو شرطه وعند وجودهما وجود الحكم معهما قال في وقفة حصلت له إيه قال الحكم لا يوجد إلا بمجموع سببه أو شرطه صح؟ وعند وجودهما ووجود الحكم معهما ربطوه بالسبب كالزوال مثلا وجعلوه مقتضيا له إلا لمانع أو تخلف شرط فذات السبب حاكمه ومقتضية لوجود المسبب والشرط لا يقتضي كالحول مثلا فتخلف الزكاة عند الحول ليس مع اقتضاء الحول لها وعارضه الدين مثلا بل هو لا اقتضاء له أصلا هذا محصل ما لجميعهم لأنه بضب الوجود لإيه؟ لسبب ملزم من وجوده الذي في شطر بروش كذا في يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فانت عندك هنا الوجود سببه السبب يعني تضيفه لسببه ومش الحكم أصل إن الحكم إذا عُدم حصل العدم وإذا وجد ما يلزمش وجود ولا عدم معنا في ال في هذا بقول لك كلامهم فين محل الوقفة بقى يقولوا محل الوقفة أننا ندعي أن الحول اقتضى الذكاء، وعند التخلف ندعي أنه لدين أو لنفي نصاب يعني إما لمانع أو لعدم وجود السبب فالشرط قد اقتضى لولا ما ذكر كما قلنا في الزوال إنه اقتضى وجوب الظهر لولا الحيض والجنون فندعي اتفاقهما في الحقيقة ولا يضر اختلافهما تسمية أو ندعي أن الجميع سبب مثلا أو شرط فلا اقول الزوال سبب والحول شرط بل هما سبب او هما شرط وكون ذلك من الاصلاحات الشرع لا معنى له لانه لان الشرع اوجب الصلاه بالزوال كي كما سميتها يقول ان قضيه التفريق بين سبب وشرط ده ضد الصلاح من الشرع الشرع اوجب الصلاه بالزوال سمي بقى الزوال سبب وسميه شرط ده كده الصراحتين دول اللي حطيتوا على دهب وعلى ده شرط لكن هما ملوش حقيقه في في لسان الشرع ولا له حقيقة ايضا في اللغه يعني المعنى ده اللي صلحته عليه ليه مخبوضا من اللغة ولا من الشرع أنتوا اللي سمتوا الزوال سبب كان ممكن تسموا شرط مفيش للشرع ما يلافي ذلك قال وأوجب الزكاة بالحول وإليك النظر ف... وإليك النظر وإليك النظر فيه فقد طال بحثي فيه مع فضلاء المشرق والمغرب فما أجد من يصل إلى الإشكال إلا بعد جهد جهيد فيحصل من الجواب اليأس الشديد مش لا يا حب أقول لك مش لا حل أعدت أسأل فضلاء المشرق والمغرب ومشلاء جواب شافي والمناسبة الفارقة بينهما عند بعضهم بين السبب والشرط غير معتد بها عند الجمهور ألا ترى أن الزوال سبب لوجود الظهر مع عدم المناسبة بينهما أصلا ولأجل خفاء الفرق وعدم اضطراده وزدنا أكابر الأئمة كإمام الحرمين والغزال والقرافي يختلفون في أمل يسميه بعضهم سببا وبعضهم شرطا ولو وضح الدليل لم يكن للاختلاف من سبيل انتهى ثم قال العطار رحم الله شيخ استهول الاشكال وحط من قدر معاصريه بما لا يناسبه من المقاس يعني انت عملت تهول وما بيش حاجة تستهل الكلام ده بيقوله كده ومن تأمل كلام الاصولين في هذا المبحث حق التأمل ظهر له ما في ذلك الاشكال من الاختلال رحمان الله وإياهم أجمعين ما قالش بقى إيه الحل البس من تعمل ظهر له ذلك الإشكال من الاختلال رحمنا الله وإيهم أجمعين الزركاشي قال كلاما جيدا عندما عرف الشرط في تشنيف المسامع واخدوا السيوط أيضا في شرحه قال رحمه الله في آخر يعني الشرط قالوا الشرط يأتي وقد جعل النصاب في الزكاة ثابباً والحولة شرطاً فإن قيل هل لا عكس هل لا عكس جعل النصاب شرطاً والحول والحولة ثابباً وقد جعل النصاب في الزكاة ثابباً والحولة شرطاً فإن قيل هل لا عكس قلنا في الجواب يعني لأن الشارع إذا رتب حكما عقب أوصاف فإن كانت كلها مناسبة فالجميع علة كالقتل القتل العمد العدوان تبع علة إيه مركبة من هذا جميع من جميع هذه الأشياء وإن نسب البعض وإن نسب البعض في ذاته دون البعض فالمناسب في ذاته سبب والمناسب في غيره شرط المناسب لشيء ذاتي فيه سبب والمناسب في غيره شرط فالنصاب يجتمل على الغنى هل في حوالان الحول والنصاب أيهما أنسب لوجوب الزكاة في ذاته قال النصاب يجتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسهم والغنى هو الذي من أجله تجب الزكاة حوالان الحاول ده مش عشان تبقى غني ما انت أصلا معك نصاب ما عشان ايه الرفق رفقا بك والحاول مكمل لنعمة الملك بالتمكين بالتنمية في جميع الحاول فهو شرط يبقى أيهما أنسبوا لوذوب الزكاة انك تنمي المال ولا انت خاص بقيد غني ومعك الملك فالمناسب في ذاته النصاب والمناسب في غيره لأنك حتنمي نصاب ويزيد المال وكذا ولا يقصد فيه مشقة عليه هو حوالاً الحول فيكون شرطا ولعل هذا هو الجواب وكان ينبغى يذكر بنا مقول يعني إذا كانوا أنت بتقول الشيخ التأهل وحط من قدر المعاصرين طبعاً حتى حل الإشكال ما في مشكلة عادين نضرب أخماطاً في أسدال ولكن سبحان الله العلماء يعني أحياناً يمر بالانساني اشكلات في الكتب وبعدين يقعد يقلب الكتب من اولها الاخرها عشان يلاقي حل الاشكلات دي ما يلاقيش حل فهو اول ما ما يتهم يتهم ايه عقله اصلا يقول الع... العماد وجلوم قعدوا يقروا ويتتابعون ومحدش يستشكل يبقى انا اللي فيها مشكلة مشكلة عند انا فعارف بقى واحد احد يلاقي واحد مستشكل مش واحد بيجاوب لما يلاقي واحد بس مستشكل يا للفرحة فإن وجد مجيبا يبقى كاملة الفرحة يبقى كاملة النعمة يعني زي الملك النصاب وحوالان الحول نقف عند المالعي والشرط ولم يعرف الشرط. قالوا الشرط يأتي حيث حكمه وجد فيكون هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. رحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أن استنفرك ويتبوليك